وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُؤْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ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 من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 لاهي وكفرت بي وشهيد من بني إسرائيل على مذهبه فأمن واستكبرت إن الله لا يخذ القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمَنُوا لو كان خير ما سَبَقُونَا إِلَيْهِ و لَمْ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ومن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 قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 وعد الصدق الذي كانوا موعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن Inzamenlijkheid van de wetten en van illa الذين حق عليهم القول في امم قد قلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 قال إنما العلم عند الله وابلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقيم وقبل أوديتهم قالوا هذا آرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 مكناكم فيه وجعلنا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِذَةٌ فَمَا أَغْنَى عَنُهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِذَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْعَدُونَ بِآيَاتٍ 119. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. ولقد أهلكنا ما أولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنه وذلك افكهم وما كانوا يفترون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 يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ من بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِب فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن إن الله الذي خلق السماوات والأرض وَلَمْ ولم بِخَلْقِهِ بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى عَلَى على كل شيء قدير ويوم يُعْرَضُ الذين كفروا على النار أَلَيْسَ هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الفاسقون؟